ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا لرب أعمالهم فمن يعمل مثقال قال ذرة خير يره ومن يعمل مثل قال ذرة شر الرئيس